Miss... want 재미 ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما من دون الله هذا هو ذا والذين كفروا بآيات ربه لهم عذاب وَأَوْرَاهُ لِلْقَوْمِ بَحْرًا لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِي لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِي وَلِتَذُوقُوا مِنْ 119. قال لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ذَلِكَ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي sa وغوزا <laughs> وكمان إن نوره بان كان يرفق دفعا هنا تتبع اجت نحو السنيات يمن نجعنكم كل منا ва ғолнам салла وَقَسَمَ اللَّهُ الْمَشَامِسِ وَالنَّجْمِ وَالْقَلْبِ بِوَجَعَنَا نَصْرِ قِيغِ شَوَتًا فَمَن يَهْدِي فِي مَنْ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَعُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُلِّكُنَا إِلَّا الدَّخْرَ وا اذا Mm-hmm. قُلِ اللَّهُ مُلْكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَغْمَطُ قَوْمُ السَّاكِنِينَ مَذِيرِيَّا سَوْفَ يَقُولُونَ O <laughs> Ah! <makes noise> ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّنْ لَمْ يَنقَفُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي وبدى لهم سيئات ما عملوا وحافظوا Come on. فَتُدُنْيَا بَلْ يَوْمَ